عثر الزمان وما درى ماذا فعل ولو استقال من الجناية لم يقال قد أمر الأرجاس آل أميتين وعن المناصب آل أحمد قد عزل فطغت أمي وقد تراءت أنها الملك قائت وطأت باخمصها زحل ودعت لبيعتها كريما لا يرى الا الحظيظ لها وما شمخت محيط ان يلقى دمن سنى الابا هي هات من الذله الله على الشيخ علي الجشي هي ان يلقى دمن سنى الابا ال خوف المنون ويستزايا بمنصبه السنين وانه قسم عظيم لو يشاء حربيا اذى فتطلب قتل ابن طاها ولو ببطن البيت حال. والحسين يقول والله لو كنت متعلقا باستار الكعبة لقتلوني. فتطلب قد لم نطعها ظلت على علماء بطن اللبى حيى لم يقطع الحج بن فاطم رغبة عنه ولا خوف المنون قدرت حيى لكن ما بالارتحال وحله الاحرام مامور من الربل اجا يا يا, يا يا يا فرحيله على مكن فخروجه عن مكن ورحيله الطف في مرضاة رب لم يزايع في امان الله يشمامة الحادي ومهجتين تروح وانت الحج الاكبار والمقام كعبتين وين هدي اكوي المناسك وين سعياك والحجاء وين زمزم والصفا وين المشاعر والنحايا تطلعت تركل الكعبة ما تقل لي شل عذو يتكلم ابو سكنة وهملة دمع الدين يعرفوني من قبل ماطي على الفاجر يا زي. ولا احط لذل راسيه ولا افر مثل العبيه ولو يضل ضليم مكة يا اهجان ما عيدل رد يا بن عمي وخال التحر يفعل رادتيه حسنا عيدي وحجي تعيني بواد الطفو اردى ضحي بحصنا ديد اللي ذحو هذا جسم موزعي له هذا مقطوع وهذا ما يحظى بسعيه بين عرسه وذبحة ايه اه حسينا ابا عبدالله الحج يحتاج الى مناسك الى اعمال قال اسمه اول المناسك لو تشوف اشلون هرويل من يناديني الشباب يا معظمها التلبية يا يا معظمها لا تشوف شلود عرويل من يناديني شباة. وابتدي بالتلبية بالنوح ما بين الاطنايا نبص بالمشروع ونظر قمر ادنان غا ونبصو بالمعركة للولد وارفع جسر وويلا بعدش عندك سيدي قال اسمع وانا بيت الله وظايل من فض طبرات غريب والحجر جسمي يا بيد عمو يا داما يا وتسمع لها حال هاي التلبيه وتسمع لها حال جسمي بنضرب والنا وضجي بين عاد والعدو تدري شديدة واليدي وان حجك سيدي وعد حج غير وعد والشعر غيرش تنقضي كل هالمناسك يوم عاشر وا ويلاه الظلمار ما على ترى على صدري شش اي حب ضرا وداجه ومجتي ابن الظم متفتت يا يا, يا, يا يا وي يا, يا, يا. تلم خرق احرامي واد الله <تصفيق> صا وتلم خرق احرامي وين السلب الدماء يا يا ابغى ارتفع رأسي علي. ذا بلذين تنظر.